إن الله قبير بما يصنعوه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدي نزيرتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو آبائ بعولتهن, بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نساءهن، أو ما ملكت، أو ما ملكت إيمانهن، أو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 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحوه